إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطنت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوتت وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت وإذا الصحف نشرت و إذا الصحف نشرت و إذا السماء أقشقت و إذا السماء أقشقت و إذا الجحيم سعيرت و إذا الجحيم و إذا الجحيم سعيرت و الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت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 وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنفُسَكُمْ